وقالوا all <laughs> हम <laughs> सही إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشع من وَأَنۡ خَلَقۡتُم مِّنۡ طِينٍ وَخَلَقۡتُمۡ بُنۡيَانَ مِنۡ ٱلۡطِّينِ وَأَنۡ سَنۡخۡرُجُ جَنّٖ